أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما جاء السحرة قالوا لفرعون إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون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 قالوا رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ لَرَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ <تصفيق> قَالَ آمَنَّا تُم لَهُ قَبْلَ أَنْ أَذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَا تَعْلَمُونَ لأقطعن ديكم من خلاف ولا اصلبنكم عن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا اجمعين قالوا لا ضير اننا الى ربنا منقلبون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 وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين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 قالوا نعبد اصناما فنضل لها عاكفين قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون قالوا بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون قالوا بل وجدنا اباءنا وكذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدوا لي إلا رب العالمين إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو, فهو يشفين. والذي يميتني ثم يحيين. والذي أطاعني يغفر لي خطي. أتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الاخرين واجعل لي لسان صدق في الآخرين وجعل, في الآخرين وجعل من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إِنَّهُ كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون يَوْمَ لَا ينفع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 تُمْتَعُبُدُونَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ فَكُبِكُوا فِيهَا هُمْ